واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها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 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله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 لهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاء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 أم حسب الذين جت رحوس سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم حياهم وماماتهم ساء